العلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون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 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تَ فيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها فقد كلبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباد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 وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فَأَنْزَلَ كَنَهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ, ولا يطعم قُلْ إن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الْفَوْزُ المبين وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضر فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قُلِ الله شهيد بيني وبينكم وَأُوحِيَ إلي هذا القرآن أَنُوَلِّي أُنْزِيَّكُمْ بِهِ ومن بَلَغُوا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قل لا أشهد قل إِنَّمَا هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين اتيناهم علموا الكتاب يعرفونه كما يعرفون اذننا الذين فخسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كلب بآياته إنه لا يفلح الله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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وَإِنْ يَغْعُوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُوا وَلَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ولا يشعرون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفر من قبله لَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَنُّوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على رب قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما قد خسر الذين كذبوا بلقاء صبوتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا وهزارهم على وهورهم ألا ساء ما يزيرون وما وَلَدَارُ آخِرَةٌ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقِيمُونَ أَفَلَا قد نعلم لَا ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بِآيَاتِ الله يجحدون قَلَ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 وَإِن كَأَنَّكَ كَبُرَ عَرَضٍ قَائِمٍ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ تُسْلِمَ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ ويأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إِنَّمَا يستجيب الذين يسمعون وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثم اليه يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آية رب قل ان الله قادر على ان ينزل ايات ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثال ما فرطنا في الكتاب من شيء من في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم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 ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى, حتى ت إذا فرحوا بما أوت أَخذ الن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 قُلْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ وَالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا ودلًا قم ما عندي خاز أن يستوي الأعمى والبصير، أ تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا لهم يتقوى.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 فليس الله بأعلم بالشاكرين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 سي رحمة أن من عمل منكم سوءا بجهل من عمل منكم سوء أَلَمْ تَنْسَ إِذْ أَمْتَبَ مِنْ بَعْدِ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعظم بُدَى الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بي تَمِرُّ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ قص الحق وهو خير قل أن عندي ما تعجلون به لقضي بي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالوالمين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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غلمات الأرض ولا رطب ولا البِمُبِينَ وَالَّذِي يَتَوَفَّىٰ كُمْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ما يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. Then he will send you to him to give an evil, then he will وهو القاهر فوقع عباده ويرسل عليكم حفوة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أَلَا لَهُ الحكم وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يَكُمّ مَنْ يَوْلُمَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تضرعا وخفا يَا تَاللٰهِ إِنْ أَنْجَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ اَمِينًا قُلِ الله ينجي يُكُمِّنُ آَمِنْ كُلِّ كَوْنٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعض بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ لفضيله الدكتور وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخوضون فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عنهم حتى يخوضوا فِي حديث غَيْرِهِ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذِّكْرَى مع القوم الظالمين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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدُّنْيَا الدنيا كِلَ بِي أَنْتُ بِسَلَامِ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا اشْتَفِيٌّ وَإِنْ تَعْدِ الْكُلَّ عَدْلٌ لَّا الْمُغْنَى الذين الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أليم كما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضر الَّذِي اسْتَهْوَتْ الشَّيَاطِينُ كَلَّذِي الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حيران له أبوي يدعونه الى الهدى فينا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم له العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتَكِذُ أَصْنَامًا آمَالِهَا تَنِّ إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلق Thank 6 ولو أشركوا لحبطانهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة قُلْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وكلنا بها بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولا ادَّمَّ اللهُ فِيهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجرا إن هو إِلَّا العالمين وما قدر الله حق قدره إلَّا قالوا ما أنزل الله على بشر قل من أزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلون قراطيسا بدون تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم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 إلا ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وال ملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركوا ثُمَّ خَوْلَنَا كُمْ وَمَا نَرَامَ عَنْكُمْ وَمَا نَرَامَ ولقد اتقوا الله شُرَكَاءَ شفعاءكم الذين طع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتر بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وَالَّذِي الذي مِّن من نفس فَمِنْهَا فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء بات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية ومن النخل لمن طلعناك كنوال وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمع وينعي إن في ذلكم لآيات لا لقوم فعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبناتهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات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 وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك ال أبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر ومن عم أفعلها وما أنا عليكم بحفي. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشرك وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَقُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, الله عدواً بِغَيْرِ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 واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه لا يؤمنن بها قل انما الايه وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نذر نزلنا إليه ململاءك وكن لمجوم الموات وحشرنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا ما كانوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم بَعْضٍ بعض زخرف القول وَلَوْ شاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يفترون إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِي ضَلُّوهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا اقْتَرَفُوا أفغير الله أَبْتَغِي حكما وهو الذي أنزل إليكم الْكِتَابَ الكتاب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 وتمت كَلِمَةُ ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 لا يخرسون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيل مهتدين فكلوا مما ذكي رسم الله عليه كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا من حمادك رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُلْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ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 وَمَنْ كَانَ مِن يُنْفَأْ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّسَّهُ فَوْلٌ مَّا سَأَلُوا فِيهِ لَيْسَ بِقَارِ كذلك زهين للكافرين ما كانوا يعملون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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن مِنَّا حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ يُوسُفُ الرُّسُلَ الله أَعْلَمُ حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صارون يدرى الله وعذاب شديد بما كانوا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 مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِرْكُمْ وَيَسْتِرْكُمْ تخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا آتي وما أن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إِنَّ لا لَا يُفْلِحُ وجعلوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذِمَّةٍ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِنَا فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردون ليرتدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون Então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 وَأَن حرمت حُرِّمَتْ ظُرُوغًا وَأَن يذكرون لَا الله نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون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 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كلوا من ثمره إِذَا أثمر وأنتو حققوا يوم حصاده ولا تسرفوا إن لَا لا يحب. رب ومن الأنعام حمولة وفرشا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 أين حرم أم الأُنسين أم اشتملت عليه أرحم الأُنسين؟ نبئوني بعلم بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البقر اثنين اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ لَنَا كَرَيْنِ حَرٌّ مَا آمِلُ أم اشتملت سَيَغْنِيَنِي أَمَّ أَمْ كُنْتُمْ شهداء إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ف... ترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله فمن اضطر أغير باه ولا عاد فإن ربك غفور وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي غُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ غُورُهُمَا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه ماء لا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببرئهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقروا بكم ذو رحمة وسعة ولا يرد سوء عن القوم المجرمين.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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا تخرصون قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَهُ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ الذين الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ ولا تت...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 قل تعالوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشداً وأنف الكيل والميزان بالقصب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 تبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصلوا أعصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحب أَن وَفَصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَدَرًا وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين قولوا له أنى أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون هم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 قُل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من فله عشر أنثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ماط مستقيم الدين كي من إبراهيم حنيفة وما قل إن صلاتي ونسكي ومحي آي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له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 اللهون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعض. ضُقُمْ فَوْقَ بَعْضِ الْدَرَجَاتِ الْيَابَلُ وَقُمْ فِي بكى سريع العقاب وإنه لغفور رحيم